بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واستقوا الله إن الله تميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاهروا له بالقول ولا تجاهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض تَدَّبَّرْ دَأْبَ أَعْمَالِهِمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُكْرَمُونَ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ مَسَّهُمُ اللَّهُ لَهُمْ نُزُلٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَدَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا فَتَكُونُوا ظَاهِرِينَ أَن تُصِيبُوا قَوْمًا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 فَإِ ْفَصْلِح بَينَ ماج العدِل وَأَقَتِفُ إِ اللهَّه يحِبّ المُقتِقين إ مَ المُؤمنِونَ إخوَةُم فَأَفْلِح بَيْن خَوَيكُمْ وَاتَّقُ الله لا عََّكُ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا مَا خَيْرٌ مِنْهُمْ وَلَا تَمِذُوا أَن تَفْسُقُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِتِسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّئِكِمْ وَلَا سَجَفَّتُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْسًا فَكَرِهْتُمُونَ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ كَرِ وَأُم فَ وَجَعَناَاكُمْ وَجَعَناكُمْ شُعُوبَ وَقَبَ إِلَ لِلتَعَثُ إَِّ أَشَامَكُم نعدَ اللهَّهِ أَقَاكُمْ إِ اللهََّ أَلَكِنَّ الْأَعْرَابَ آمَنُوا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تَصِبْ لَكُمْ طَيْرٌ رَّحِلَتْ لَا يَعْدُكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شيئا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ثُمَّ لَمْ يَبْتَغُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 قُل لا تَمُنّوا عَلَيَّ إِذَا مَنُّوا عَلَيَّ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ قَبْلَهُ كَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غيب والله بطير بما تعملون أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته